أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام امر تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة اجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ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 لا يؤمنون بي وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إن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 وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 من حمى المسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون إلا ابليس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 قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون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 نما الموعدهم اجمعين لا سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزونا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 من السنين الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانطيد قال ومن يقنط من رحمه ربه إلا ضال ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدر لا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون انك بما كانوا فيه تنظرون واتيناك بالحق وان صادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع اجبارهم ولا يلتفت منكم احد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 الظالمين فاتقمنا منهم وإنهم مال مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون